İn tubdû hayran ev tukhfûhu ev ta'fû an sü'in fe inna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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا نَّبِيًّا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا فبما نقضهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظن وَمَا لَنَقْتُلَنَّهُمْ يَقِينًا بَل رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ولي من وأتينا داود زبراء فرسل قد قصصناهم عليك من قبل فرسل لم نقصصهم عليك وكلم الله ساتكلما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 ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ظنوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليؤثر لهم ضلالا يهديهم طريقا الا طريق جهنم لما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم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 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن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 اللَّهُ إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ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 فإن كان تسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ أَن تَطُولُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وحللت لكم بهيمة الانعام <سؤال> لا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شَنَآنُ قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله İnna Allah şeridul-ı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 نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشهم وخشون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 يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه من ما علمكم الله، فكلوا مما سَكَنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُ سَمَاءٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ الله إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكم طَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ومن يكثر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها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 ورستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 فَذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ الَّذِي وَاسَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوما امين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناان قوم على ان تعدلوا إعدله هو أقرب للتقوى واتق الله إن الله قدير بما تعملون ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ هَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا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 لئن أقمت الصلاة وآتينا الزكاة وآمنت برسلي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل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 ولا تَزَانُ وتطلعوا على خائنة منهم إِلَّا قليلا منهم تعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة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 Kontece aikum minallahi ve kitabun nubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 صارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يوفر لمن يشاء ويعزب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يَا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 Allah على كل شيء القدير. Ve قال موسى لقومه يا قوم ذكرون نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ملوكا ي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا الخاسرين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 قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِلَى بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ هَوَتْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا كلم من الله والله عزيز حكيم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 شاء. <تصفيق> وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى <تصفيق> ونور يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَاآكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا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 فحكم الجاهلية وَمَنْ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضا يشارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعز الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا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 Mellanı Allah ve عليه ve jale minhumu alqırdat ve alqanazir ve abdet taout. Ulaik şer ودخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَكَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَلَّبُ الضَّآءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَنْقَدُنَا رَأْلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُمْ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَزَادَ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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليك من ربك طويا وكفر فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون ونصاب را من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا فو عليهم ولا هم يحزنون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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبْعَ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 انظُر كيف نبين لهم الآيات ثم انظُر أن لا يثقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم